Nee, <laughs> أَزْلِفَ الْسَّاعِلَ الْمَسْلِمَ I'm <laughs> you Waar is dat Wow. One last I'm not! الحديثة فأنا الوثين I اليوم